الف لام م من صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج من تنذره وذكره للمؤمنين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 ما بأسنا بياتا او هم قائلون فما كان دعواهم اذ جاءهم باسننا الا ام قالوا إلا أن قالوا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 قَالَ فَهَبْقٌ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا تَخْرُجَ تَخْرُجَ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ وَلَ فَ بِمَا أَغوَتَنِي لَ أَقَعْدًَاَّ لَهُم صِطَكَ الْ المُسْْتَقِي ثَُّ لَ آثَّهُمْ مِن بَيْنِ أَْدهِم وَمِنْ خَلْفِهِم وَعَنْ أَهِمَانِهِمْ وَعَنْ أَمَانِهِم وَعَشَمَاِلهِمْ ولا تجد اكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لامل ان نجنن منكم اجمعين ويا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 وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني وما لنا من ناصحين فدلهما بغور فلم ماذا قشجره بدت لهما سواتهما وطفق وطف ض يخصفان عليهما من ورق الجنه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 وفيها تموتون قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَالِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيلوا من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون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 ق الأأَمَرَ رَّ بِالقِسق وَأَق جوهَكُ عيادَ كُِ مَسجد وَدُ وَدعوه مُخلصينَ لَمُدين كمامَا بَدَأَكُم تعودُ فرَيقًا هَد وَفرَيقًا حَبَّّ عَلَْهِ مُبَّلَ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون, ويحسبون أنهم مهتدون يا بنين خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المصرفين قل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق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 والإثم والبغي بغير الحق وأن تشرفوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا, وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل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 تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أنهم كانوا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 حَتَّى إِذَا الدَّارُ كَانُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبُّنَا هَؤُلَاءِ ظَنُّوا نَا فَأَتَاهُمْ عَذَابًا ضَعْفًا من النار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 إن الذيذينَ كَذذَّبُ بِآياتنَا وَتَكبَو عَهَا لا تُفَتَّحُ لَهم أَضوَابُ السَّماء وَلَا يدُخُلونَ الْ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 وجهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا مسعى أولئك أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالبون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَئِن جِئْتَ رَسُولَ رَبِّنَا بِالْحَقِّ لَلَقَدْ أَصَبْتَ كِتَابَهُ وَإِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 أصحاب النار قالوا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجُلًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالَ قَالُوا مَا أَرْنَا عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ومن لعبوا وضرتهم الحياة, الحياه الدنيا فاليوم ننساهم فَلْيَوْمَ نَ سَهُم كَمَ نَسُونِ فَ أَيَومِهِم مذَاب وَمَا كانَوا بِآيثِنَ يَجحَدُون وَل قَدجِ إَّهُم بكِتَابٍ تَصخَلناَاهُ عَعِلْ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 قَدْ جَاءَ أَرْسَلَ رَبُّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كنا نعمل قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ إن رَبَّكُمُ الله الذي خَلَقَ السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حسيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رَبُّ العالمين أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين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 أَو عجِبَتُمْ أَ جَأَكُمْ ذِكرُم مَِبِّكُمْ علىلَى رَجُ مِنكُم لذِرَكُمْ ليذَِكُمْ وَللتَتَّقُوا وَلعََّكُمْ تُرحَمُون فَكَذَّبُهُ فَأَن جَينَاهُ وََّذينَ مَه فِي الْفُلْم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 اَلْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّنَا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ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 وَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْقَلْقَبِ اسْتِقَامَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرُ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إن كُم مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا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 فَلَرُوحَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ إِنَّ سَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فجعللَكُ قُلَف أَمِن دَعْدِعَ وَدَو وَأَكُم في الأب وَودَووأَكُم في الأرضب تَ التخذونَ منِ صُهولهَا قُسُور وَتَنْختون الجبلَ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 وَقَالُوا يَا صَالِحُ آتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَقْبَضَتْهُ رَجْفَةٌ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَتَول عَنْهُم وَقَا يَا قَوْون لَ قَدَ أَبَ لَوْتُكُمْ رسَانَةَعَبّ وَنَصَحتُ لَكُْ وَنَصَحتُ لَكُمْ, لكم وَلَكِ ل تُحِبُّونًا النَّ